الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين خطبتنا لهذا اليوم خطبة عامة موحدة من وزارة الأوقاف حول موضوع حب الأوطان الحمد لله الحمد الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير نحمده حمد الشاكرين الذاكرين ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له القائل في محكم كتابه هو انشاكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريبٌ مجيب ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبدُه ورسولُه المُصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون إن حب الأوطان أمرٌ فطريٌّ في الإنسان فقد جعل الله سبحانه وتعالى بين الإهسان وبين الأرض التي نشأ على ترابها وغذائها وشرب من معين مائها وشم من طيب هوائها رابطةً من المشاعر العميقة والمحبة الوثيقة هي بمثابة أواصر الدم والرحم والرحم التي تصل بوالدته التي حملته في بطنها وولدته من أحشائها وغذته بلبنها وتربى في حجرها ونمى وترعرع بين أحضانها وهذه المعاني كلها أواصر مشتركة بين الأم الوالدة والأرض المولود فيها تستوجب من الحقوق فوق كل الحقوق بعد توحيد الخالق عز وجل ولذلك غرس الله محبة الوطن في أعماق الفطرة الإنسانية وجعلها الشرع الحليف من صميم القيم الدينية السامية والدلائل الفطرية الإيمانية على رقي إنسانية الإنسان ولذلك جاء في الأطر حب الوطن من الإيمان قال الإمام السخاوي في كتاب المقاصد الحسنة لم أقف عليه ومعناه صحيح أيها المؤمنون لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب وطنه مكة حبًّا عظيمًا لأنها محلُّ مولده ونشأته عليه الصلاة والسلام فقد ثبت في أخبار هجرته عليه الصلاة والسلام أنه لما أخرجته قريش من مكة بعد أن اشتد عليه وعلى أصحابه الأذى خرج متخفيا بالليل ومعه رفيقه في هجرته أبو بكر الصديق رضي الله عنه فوقف صلى الله عليه وسلم على مشارف مكة وولى وجهه جهتها وقال مخاطباً لا ومتحنناً إليها والله إنك لأحب البلاد إليه ولولا أن قومك أخرجون منك ما خرجت أبداً فبشره الله تعالى بعد الهجرة بقرب العودة إليها زمن الفتح قال عز من قائل إن الذي فرض عليك القرآن لرادُّك إلى معاد ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أحبها ودع الله أن يرزقه حبها فقال صلى الله عليه وسلم اللهم أحبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد فاستجاب الله دعاءه فصار يحب المدينة حبا عظيما وكان يثر عندما يرى معالمها التي تدل على قرب وصوله إليها فعن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته أي أثرع بها وإن كانت دابةً حركها وفي رواية البخار أيضاً حركها من حبها أي من التشوق إلى المدينة معشر المسلمين إن حب الوطن من أفضل الخصال وأحد أوصاف أهل الكمال ولذلك جاءت نصوص الشرع كتابا وسنة متضافرة على أن حب الوطن من سليم الفطرة وأنه معروف في سير الرسل وهم أكمل رجال أزمانهم وفطرتهم أنقى فطرة وأبعدها عن الفساد وليس أمر الواطنة والوطنية إلا من مقتضيات هذه الفطرة السليمة والسنة النبوية القويمة إذ ليست الوطنية إلا غيرةً دينيةً شرعية تستلزم الدفاع عن حرمة الوطن وحوزته بحماية الأنفس والأعراض والحرص على المال العام واحترام النظام والقوانين والتعامل بالاخلاق الحسنة مع كل الناس والعمل على الحفاظ على الخلية الأولى للوطن وهي الأسرة وذلك بتنشئة الأطفال على الثوابت الدينية والوطنية إن الوطنية الصادقة والانتماء الحقيقي للوطن لا يقتصر عن مشاعر الأحاسيس فقط بل يتجلى في الأقوار والأفعال فالوطني الصادق يصيم في تطور وطنه وبناء حضارته وتقدمه ويحافظ على أمنه واستقراره ويسترخص الغالي والنفيس لإعلاء شأنه وشأن أهله إن أجمل ما يتجلى به حب الوطن الدعاء له فالدعاء تعبير صادق عن مكنون الفؤاد لا يخالطه كذب أو مبالغة أو نفاق لأن له صلة مباشرة بالله فهذا سيدنا إبراهيم عليه السلام لما أحب مكة أطمر حبه دعاء صادقا لها بالأمن والرزق الوافر واذ قال ابراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزقه له من الثمرات منا منا منهم بالله واليوم الاخر. وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم دائم الدعاء للمدينه بالخير والبركة والصلاح وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلتها بمكة من البركة وصح عنه ايده وصح عنه ايضا عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم بارك لنا في تمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وأنا عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه ودعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يظهر منه ما يفيد به قلبه من حبه لبلده ومستقر عبادته وموطن أهله وإن هذه الأمة المغربية قد أورتها الله تعالى حمل راية الإسلام والدفاع عن حوزته وصون حرمته بقيادة من تعاقب على تولي أمرها من أمراء المؤمنين قائمين على حماية الدين مؤاظرين في ذلك بعلماء الأمة وفقًا لمقتضياته عقد البيعة الشرعية التي قام على أساسها أمر هذه الأمة وانتظم فبنوا صرح أمة موحدة الكلمة مجتمعة الأمر معتصمة بحبل الله الوطيق الذي من اعتصم به أفلح ونجح وسعد وربح وهاهم المغاربة قاطبة يجددون هذا الاستمساك بعهد الله وميطاقه مؤكدين أنهم ماضون على نهج أسلافهم وسنة آبائهم قائلين اللهم اجعلنا لنعمائك من الشاكرين ولوطننا وأهلنا حامين والحمد لله رب العالمين <تصفيق> الحمد لله رب العالمين ناصر المصطدعفين وقاسم الجبارين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين المُستكمِلين الشَّرفَة وعلى كل من به مهتدى واقتدى إلى يوم الدين أيها الأخوة المؤمنون صحيح أن حُبَّ الأوطان أمرٌ مركوزٌ في فطرة بني الإنسان وقد كان الشعراء قديماً ينسجون الأشعار حول أوطانهم ويتباكون حول أطلال بلدانهم والإسلام كدين يقر بذلك وينميه ويربيه بل إن الإسلام يدعو أحيانا إلى الموت في سبيل الدين والوطن والأهل والمال كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه والترمدي وقال حديثٌ حسن عن سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بن جنة الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من من قتل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 شعار الوطنية أحيانا يستعمل سطارا يخفي تحته النهب والسلب والظلم فكم من جبار وأكال للمال العام ونهاب لأموال الناس يختفي تحت شعار الوطنية وليس له من الوطنية إلا الإسم والرسم إن الوطنية الصادقة كما جاء في الخطبة الأولى تعني أول ما تعني حب أهل هذا الوطن ومشاركتهم في آلامهم وأوجاعهم وأحزانهم وليس العكس وليس استعبادهم واستغلالهم ونهب خيراتهم باسم الوطنية كما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه في الحديث الذي رواه الترمدي لما قال له أحب للناس ما تحب لنفسك تكون مؤمنا إن الوطنية الصادقة تعني أول ما تعني توقير المال العام وعدم الاقتراب منه ولو كان قلما أو مبراتا أو ورقة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من استعمناه على عمل وجعلنا له أجرا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول فانظروا كم من سيارة عمومية تستعمل في الأغراض الشخصية لأصحاب المصالح والمسؤولين وما شاكل ذلك باسم الوطنية أحياناً إن الوطنية الصادقة تعني التضحية بالمال والنفس من أجل هذا الوطن وأهله وليس العكس وليست تضحي بهذا الوطن وبأهله من أجل المال والنفس فانظروا كم من سلعة فاسدة تباع وتروج فنضحي بصحة الناس وبصحة أطفالنا وشبابنا من أجل المال والنفس وانظروا كم من حمار يطبع ويباع كم من جيفة تطبع وتباع والمخدرات تحت إشراف من هم معرفون معلومون فأحيانا يضحي الإنسان بوطنه وبأهل وطنه وبصحته من أجل المال والنفس والنبي صلى الله عليه وسلم الذي وضع أو ضرب المثل في حب مكة والمدينة أو في حب الوطن والتضحية من أجله كان عليه الصلاة والسلام كان يتقدم أصحابه إلى المحن والشدائد وكان يشارك بنفسه بيده في البناء والتعمير لم يكن عليه الصلاة والسلام يفعل كما يفعل الأكاصر في زمانه والقياصرة عندما كانوا يرسلون أتباعهم وأشياعهم إلى الخطر وإلى الشدائد ويقعدونهم في فراش وتير وفي قصرٍ مشيد يتفرجون عليهم أو تُبنى لهم العرائش يتفرجون على موت أتباعهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم أصحابه للخطر وي ويشارك بيده في البناء والتعمير يوم الأحزاب يوم تألبت أحزاب العرب من اليهود والنصارى وأوباش العرب كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر بيده الخمدق كما روى الإمام البخاري عن البراء بن عازل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب وقد وار التراب بياض بطنه يوم فزع أهل المدينة أحسوا بخطر داهم أحسوا بصوت جيش قادم ففزعوا فانطلقوا إلى موضع الخطر فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قد استطلع الخبر ورجع كما روى الإمام البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس ولقد فزع أهل المدينة يوماً وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهم إلى الخطر وقال على فرس له وقال لقد وجدناه بحرا أي وجدنا هذا الفرس بحرا من, من شدة سرعته هكذا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق أهل, أهل المدينة إلى موضع الخطر واستطلع الخبر قبل أن يوفيق أهل المدينة أما على مستوى الأموال فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم آخر من يستفيد من الغنائم وأموال الفيء وكان أفقر من أفقر أصحابه يجوع ليشبعوا ويعرأ ليكتسوا ويصهر ليناموا وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان عادلاً في القسمة والتوزيع فقد روى الإمام البخاري عن جبير بن مطعم أنه بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من حنين لما رجع من حنين قال تلقاه الناس فتعلقوا به يسألونه العطاء والغنائم قال حتى اضطره إلى صمرة إلى شجرة شائكة فخطفت رداءه قال أيها الناس أعطوني ردائي فوالله لو كان لعدد هذه العضاء نعما لقصمته بينكم بالسوية ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا وعندما رحل هذا النبي العظيم ماذا ترك؟ هل ترك أموالاً؟ هل ترك قصوراً؟ ماذا ترك هذا النبي العظيم الذي سطر الوطنية يوماً بيوم وسنة بسنة إلى أن لقي ربه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم والله ما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف اللي إلا شطر شعير في رف لي ونفس ما قالته جويرية أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت مات النبي صلى الله عليه وسلم وما ترك درهما ولا ذينارا ولا عبدا ولا أمة إلا بغلة بيضاء كان يركبها وسلاحه وأردا لكنه جعلها لابن السبيل صدقة نعم لو فشت هذه الوطنية في الراعي والرعية لسرنا إلى الأمام خطوات جلية ولكننا أحياناً نستعمل هذا الشعار للنهب والسلب والظلم نسأل الله تعالى أن يجعلنا من خدام هذا الوطن حقاً واستحقاً قلبا وقالبا. اللهم يا أرحم الراحمين نوِّر قلوبنا بالإيمان ونوِّر عقوبنا بالعلم النافع اللهم احبب إلينا الإيمان وزيِّن في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان وجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة اللهم اجعلنا من المصلحين ولا تَجْعَلْنَا من الْمُفْسِدِينَ يا أَكْرَمْ مَسْؤُولُ وَيَا خير مَامُولُ اللهم ما اشف مرضى المسلمين وذب أحزان المسلمين وطبأس قائم المسلمين رب الناس أذهب البأس شف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقم ولا ألم اللهم أصلح شبابنا اللهم أصلح نساءنا اللهم اهدد الله لنا وعلم جهالنا واشف مرضانا وارحم موتانا اللهم تولى جميع أمور المسلمين في مشارق الأرض مغاربها اللهم اصرخونا في فلسطين في العراق في الشيشان في أفغانستان اللهم كلهم وليا ونصيرا وظاهيرا ومعينا يا واحد يا قهار يا ملك يا جبار ملك البلاد محمدا السادسا وولي عهدي المولى الحسن اللهم أعنوا لحقاق الحق وإزهاق الباطن وأيد ببطانةٍ صالحة تعينه على خدمة إسلام المسلمين والأمر بالمعروف النهي عن المنكر رمصلي على سيدنا محمد النبي وأزواج المؤمنين وذريتي والبيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حمد مجيد آمن آمن والحمد لله رب العالمين